بسم الله الرحمن الرحيم والضحام والليل إذا سجاب ما ودعك ربك وما قلام وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضارى ووجدك عائلا فأغنام فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث